ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شرام مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن إن في ذلك لآية لقوم